بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عماذا عم أنذروا معرضون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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا ذائف قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحماه وهذا كتاب مصدق لِسَانَ عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولا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 ترضى وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولائك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عمرو ولا تجاوز عن سيئاتهم ولا عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون، والذي قال لوالديه أفلكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا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 ولي وفياهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعذر الذين كفروا على النار أذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا أذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعت بها فاليوم تُجْزَون عذاباً بهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر اخا عاد إن انذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا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 ما أرسلت به ولكنني أراكم قوما تجالون فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمير كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنناهم في ماذا إن مكنناكم فيه وجعلنا لهم وجعلنا لهم سماعهم وابصارهم وأفئدة فَمَا أغن عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرا وصرفن الآيات لعلهم يرجعون فَلَوْلا نَصَرُوهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَل ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إلَى قَوْمِهِمُ الْذِّرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَ نَادَى إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقَاً مُصَدِّقَاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا لا تجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم